منبه هنا إلى مسألة في خارج مسائل باب الإمامة وهي الحذر من تنفير العامة وهي الحذر من تنفير العامة لا يكن تمسك الإنسان بالسنة سببا لتنفير العامة عن السنة لا يكن تمسك الإنسان بالسنة سبب لتنفير عامة الناس عن السنة. فإن السنة فإن عامة السنة أول ما عامة الناس أول ما ينظرون فإن عامة الناس أول ما ينظرون ينظرون إلى أخلاقك. فقد تكون أخلاقك التي هي الحماس في التمسك بالسنة منفر لكثير من عامة. وهذا مثال. النبي صلى الله عليه وسلم لما السنة في صلاة الصبح ماذا؟ التطويل السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بطوال المفصل والسنة في الصبح التطويل هذه السنة وهذا الأصل لكن لما ترتب على هذه السنة تنفير غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا ووعظا موعظة وهو غضبان عليه الصلاة والسلام لتنفير هذا الشخص من هذه الصلاة وقال إن منكم منفرين فليحذر طالب العلم مثال ذلك من هذا فليحذر طالب العلم من تنفير الناس مثال ذلك عندما يحرص طالب العلم إلى الوقوف في الصف الأول لكن الوقوف في الصف الأول يترتب عليه مدافعة بعض كبار السن فهنا يحدث تنفيرا وكذلك في تسوية الصفوف كما مر في الأسبوع الماضي يحرص على السنة في تسوية الصفوف لكن ينفر من حوله لذلك قال بعض أهل العلم من السنة في بعض الأحيان ترك السنة لتحقيق مصلحة الألفة من السنة في بعض الأحيان ترك السنة لتحقيق الألفة, لتحقيق الألفة لأن مقصد الجماعة والألفة والاجتماع والصلاة والجماعة أولى وأكثر اعتبارا من مصلحة شخص سيطبق سنة الآن وكذلك في الدروس كثير من الدروس لما يأتي الدرس ويتقدم الشباب إلى الصف الأول يزعجون مثلا الصف الأول من الناس الذين أتوا مبكر في الصلاة فينفرون من هذا الجانب فأنا أقصد بس من هذا الحرص على عدم تنفير الناس أبدا عامة الناس يحببون إلى وجاء عن بعض يعني الصحابة أظن ابن مسعود قال إني لأتألف الناس على حديثي يتألفهم تألف حتى يأتون الحديث ويسمعون الذكر، وكذلك هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت فضًا غليظ القلب لنفض من حولك، فلا يخلط الإنسان أو طالب العلم بين الاستقامة والحرص على التمسك بالسنة وبين الشد في تطبيقها أو التنفير عند تطبيقها، فأنت تستطيع أن تطبق السنة دون وقد تقدم مصلحة على شخصك حتى تكسب مثلا هذا الإنسان والناس هذه تحب أو الناس يحبون هذه السنة